الشعور بالرضا واستشعروا اكرام الله سبحانه وتعالى للمسلمين بهذه المننه العظيمه بكمال دين الاسلام لذلك في القديم القديم جاء يهودي يهودي إلى سلمان الفارس رضي الله عنه أرباح وقال له يا سلمان إن نبيكم هذا ما ترك شيء إلا وعلمكم له فقال له سلمان نعم حتى الخراء حتى نقضي حجدنا علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دين كامل ومن قبلها أيضا جاءه البيض آيضا إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا أمر الممني يا عمر آية أنزلا عليكم لو أنزلها الله عز وجل علينا نتخذنا ذاك اليوم عيدا قال له عمر وماهي فقار اليهودي قال الله عز وجل الذي يعرفه غالب المسلمين هذه يوم لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين ناشى في أقوال نعلي خلينا فقال له عمر رضي الله عنه إني لا أعلمها وأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة تكلم فيها علماءنا الأجلاء كلاما كثيرا قالوا فيها ما قالوا إنها تدل على كمال الدين وكمال النعمة وشمولية الإسلام وعمومه لكل زمان ومكان وأنه شامل لكل شيء ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم عند الله عز وجل وما فرضها بالكتاب من شيء أنها كهذه الآية تماما أن الدين كامل وأنه شامل لكل شيء المعنى الذي أريد أن نتكلم حوله أيها الشباب كلام ذكره الإمام الشاطري المالكي صاحب الاعتصام والموافقات ذكر بما ذكر أن من وصول الإسلام التي أخذت من هذه الآية الكريمة أن يعتقد المسلم أن هذا الدين من نصوصه في كتابه وسنته أن هذه النصوص يخدم بعضها بعضا قال فالمسلم الصاف النقي هو الذي ينظر لهذه النصوص ويعتقد فيها أنها تقدم في جميع حيثياتها ووصولها وكل ياتها جميع الدين ثم قال وهذا الفرق بين المسلمين الذي يسير على السنة وبين أهل الأهواء والبدعة الذين يخذون بعض النصوص ويبنى البعض الآخر ويبترون النص ويبترون للعصر من رسول الإسلام والسنة ويتمسكون به مع إهمان باقية الرسول السنية الواضحة التي تسير عليها سفينة الدعوة السلفية هذا دي له الرسول قال تعالى في كتاب الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعذ فيهم رسولا من أفسهم يبنوا عليهم آياتا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه أصول الإسلام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتسكية مع ما تفرع من هذه الأصول العظيمة التسكية أصل من أصول الإسلام لكن من أصل الذي يقدم على هذا الأصل لأن الدين يقوم على الدرجات والنصول والتدرس ذلك الأصل العظيم ألا وهو ترشيد الله رب العالمين أصل الأصل بذلك تقديم أصل على أصل بخلاف التقديم الشريعة من البدع والترجيز على أصل من أصل الدعوة السلافية أو وصول الإسلام مع إذنان الوصول المخرى أيضا من المدع أي نزيل وصل الله أن تعمل هذه الوصول كلها بخدمة هذا الإسلام العظيم ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم في حديث صحيح صحاحه العذابة الألغاني في سلسلته الصحيحة من حديث النعمة وظنه عند الحاق في المستدرق النبي صلى الله عليه وسلم من أراد حلاوة الإيمان أو لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يرحي الله فإنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لا ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يزكي يمسع ثم ذكر خصلة ثالثة شعر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وكيف يزكي نفسه يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله معه حيث كان معه بعلمه يراه لا يقع عليه أعدم الخلق فأساس الدين توحيد الله وعبادته ودعاؤه وإفراده بالطاعة والعدادة ثم بعد ذلك تأتي التشكية التي هي ثمرة توحيد فهي عز وجل ولا تستطيع أن تسكي نفسك حتى ترتفز على مرتجازات التوحيد والإيمان كيف تعرف أن الله يراه إلى ما تعلم وتتعلم أسماء الله وتتعلم صفات الله سبحانه وأن الله يسمع وأنه يرى وأنه لا يقفى عليه شيء في حون الكل هذه هي التوحيد وليس في كما يظنها الله أن يبكي أو يبكي أو يدفع عواصف الشانعين ليستدرج دموع مطلع هذا دين به درجات أرهب أصول وهذه الدمعة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى قال فيها صلى الله نفسهم النار عين بكت من خشية الله وعين شذت ثغرة من ثغر الإسلام أو على ثغر الإسلام لكنها تقوم على الأذب والتشجير والخفاء والنقاع قال نبيه الله صلى الله أحب العبادة إلى الله المؤمن التقيس النقل الخفي قال السلف يقوم خيشة بالله عز وجل بعضهم يرتي بجوار زوجته ولا تدري زوجته ماذا به وماذا عليه يقفون أعماله فأصل التفكية أصل عظيم لكن له قوم درجات وله علوك وله قواعد ونفس أعظمها توكيد الله الواضح البيت تظهره وأن على بيان ويضاعر لأمة كلها بجلال ويضوح وصفائل ونقاء ثم تقول على ذلك أصول التفكية ولمسالك أهل الأهوان والبدع أنهم مصادقون هذه الأصول من الأصول التي لا تلعبهم ولا توافقهم يأتون إلى أصل التفكية الذي يفهمونه على غيوةه وصورته ليدربون به أصل عظيم من وصول الإسلام والدين ألا وهو أصل الولاء والبراء على منهج السلح ويهدمون به أصل الجغل التعديل بحق في أعداء الله وخالفين من أهل الهواء والبدع والدين يخدم بعضه بعضا الولاء والبراء أصل وجغل والتعديل أصل بحق والتشكي أصل كل رأة يخدم هذا الدين العظيم ولذلك لنحضر جميعا من تقسيم الدين وتفتيته والتمسك ببعضه وإهما للبعض الآخر لأن ذلك من سماد آهل الأهواء والبدع الدين كل المتكامل كما ذكر العلماء نصوصه يخدم بعضها بعضا فالله نسأل أن يوري أن الحق حقا يبقى الاتباع وأن يضغل لنا دين فهو ظهر قال صلى الله عليه وسلم وردتكم على البحجة البيضة ليلها كنهارية لا يزير عنها إلا هلك هلك الهلاك وعليه الهلاك لأنه ذهب على رمية واضحة وضائعة ولذلك احمروا من أهل البدع واغمروا من التلبيث على رسوله من هدي السلف أولئك المبتدع والظمال هداف عن ماهو جميعا للصلاة المستقيم يدندنون لهذه هذه الوصول السلفية الواضحة جره وتعديل أصل وصول الإسلام تشكي أصل وصول الإسلام العقيده اصل وصول الاسلام لكنها تؤخذ بكل هذا الوعي لخدمه هذا الدين لترفع رايه الاسلام خفاقه فالله نسال ان يعلمنا قول عز وجل جميعا الا النافع ويرزقنا رزقا طيبا لا يحفظنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بارك الله فيكم جميعا وجزاكم